اللهم نين امين الف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 انا يوم ياتيهم ليس مسروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليعوس كفور الله أكبر الله اكبر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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ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 صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وألا لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد حياه الدنيا وزينتها نوف الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون اولئك كان الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر